111. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين 112. واصبر وما صبرك إلا بالله 113. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون 114. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون